Bismillahi Rachman, Rachim, Alhamdulillah, Ladi, Anzala, Allah, Bedi, Hilkita, Bawala, Mija, Ja, Allah, Huaj, Waja, Ojimelli, Unzi, Robe, Sedidem, Ladi, Huaj, Ubeshi, Z marriages kvremih, ktega الصَّالِحَاتِ to je ukoτοčj reasons, doということen nem planned. So je ten daji si, kjera lada, Hvala, na svi� bih,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 لَِ الطَّلَعَتَ عَلَيْهِم لََّتَ مِنهُم فِرَارَوُ وَلَمُ لِتَّ مِنْهُمْ رَعْبَ وَكَذَلِكَ بَعثْنَاهُم لتَسَ أَلُ بَيْنَهُم قَالَ قَائِلُم مِنْهُم كَمْلَ بِسْتُمْ قالَاوا لَ بِسْنَا يَوْمًَا أَو بَعضَّ يوم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 فَلْيَظُر أَّهَا أَزْكَ طَعَامًا فَلْيَأتِكُمْ بِرِزْقِم مِنْهُ وَيَتَلَقَّف وَلَا يُشعيرًاَّ بِكُمْ حَدَا إنِهُ ب إ إن يَظهَروا عَلَيكُمْ يَرْجمُوكُْ أَوْ يُعيدُكُم فِي مَِّتِهِمْ وَلَ تُفِْح إِذًا أَبَدَا وَكَذَلِكَ أَعْثَرنَا عَلَيهِمْ لعلَمُ وَأََّ وَعْدَى اللَّهِ حَقُّم وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيبَ فِيهَا إذْيَتَنَ زَعونَ بَيْنَهُم أَمْرَهُم إذْيَتَنَا زَعونَ بَيْنَهُمْ أَمرَهُم فَقالَاوا بَنُوا عَلَيهِمْ بُنْيَانَ الرربَبُّهُم أَعلَمُ بِهِمْ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 10... 11... 12.. 13.. 14. 15. 16. 17. 17. 17. 18. 18. 19. 20. 20. بِهِمْ 21.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 وَضربَ لَهَُّ ثَلَ الرَّجُ لَْ جَعلن لِأَحَدِهِ مَا جَّتَين مِنْ أَعنَّابِ وَحَفَثْنهُماَا بَِخْل وَجعَن بَنهُ مَا زَررع كِلتَ الجَّتَينِ آتَت أُكُهَا وَلَم تَظْنم مِنْه شَيْئ وَفَجرناَا خلِلَ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 وَمَا أَظُّ السَّاعةَ قَائِمَةَ وَلَ إُّدِتُ إلَى رَبّ لَأَجدِدًا نَّ خَيرًَا مِنْهَا مُ قَلَبَا قَالَ لَ صَاحبُهُ وَهُو يُحَاوِرهُ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 بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم المضلين عضدا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 فَلََّا جَوَزَا قَالِفَتَهُ آتِنَ غَدَا أَنا لََدَ لَنَ مِنْ سَفرَنَ هذا نَصَبَ قَاأَرَأيتَ إِذْ أَوينَا إلَ الصَّخْرَةِ فَإإِن نَسيتُ الْ الحوتَ وَمَا أنسانيه إلا الشيطان أَنْ سَانهُ إَّ الشَّيطَانُوا أننْ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 Mose, so risks with leh it let's Jungov만 je so wisok, Ali ta mu avez namil dat t 숨emo v foreškajasti. In tis nekaj stevih sa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 فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أكل لك إنك لن تستطيع معي صبرا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 أََّ السَّفينَةُ فَكانت لمم ساكينَ يَععملونَ في البَحْرِ فَأَرَتتُ أنْ أعبَهَا وَكان وَرا أَهُ مَكُ يأخذُ كلُ سَفينَةٍ غصبا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 فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا شِدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتَهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا Hatta, idabele romar, ribe xemsi, wagedha, terrubu fi, ajni bimħami, eti, wagedha, ajni deha, kuma. Ulna, idabele koruna, jini im, tu għaddi bwa im, teta,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 د إذَا بَلَغَبَْنَ السدَّين وَجدََ مِ دُِهِ مَا قَوْمَ ل يَكادُونَ يَفقَهُونَ قَوْلاَا قالَاوا يياذَ القَرنَين إِ يَأجُجَ وَمَأججَ مُفْسِدونَ فِي الأأَررضِ فَهَا النَّنجعَُ لك خَرج عَ أَن تَجعَلَ بَناَا وَبَيْنَهُم سَدد Polemem, me kani, fi, robi, hojirum, fe, arin, uni, biku, hadi, dihetta, ide se, a قَالَ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 Ulewke, n-el-bexarum, id-ed-delli, kalimeti, robbi, l-nafid, l-bexarum, robbi, l-nafid, l-nafid, l-nafid, l-nafid, l-nafid,